السلام عليكم وحمد الله بسم الله وحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلنا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات مع لقاء درس الفقه في دورة حياة المسلم في إذاعة صوت الإيمان وكنا ولازلنا بنتناول كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ونحن ايضا بالصدد الحديث عن كتاب الصلاة اليوم ان شاء الله موعدنا ونحن نتحدث في كتاب الصلاة عن مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة هذه مواقيت توقفية يعني ايه توقفية يعني ان الله عز وجل بلغها سيدنا جبريل يبلغها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل سيدنا جبريل عليه السلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم معه وليصلي فصلى به في أول الوقت مرة وصلى به في أو في آخر الوقت مرة يعني يوم بحاله صلى به في أول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويوم ثاني نزل صلى به الصلوات كلها في آخر الوقت يعني آخر الوقت وأول دخول الوقت الثاني عليه وده وارد في حديث سيدنا جابر هو حديث آه صحيح آه الشيخ الألباني ذكره في الإرواء هو موجود في مسند الإمام أحمد أيضا عند النساء في سننه عند ترمزيه كذلك بنحوه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصلي سيدنا جبريل قال للنبي قم قوم صلي معايا فصلى الظهر حين زالت الشمس يعني زالت الشمس يعني عن كبد السماء لاني حينما تكون الشمس عمودية في كبد السماء يبقى لسه لسه الظهر لم يدخل وقته اما اذا زالت الشمس بدأت تتحرك عن كبد السماء يعني عن وسط السماء فيبقى ده بدء دخول وقت الايه وقت الظهر وذلك اللي ياخد باله ان تبدأ الشمس تتحرك يروح الزهر ايه مأزن ده اول, اول وقت الزهر ثم جاءه اي عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم العصر في وقت العصر فقال له قم فصلي فصلى بالنبي عليه السلام العصر في وقته حين صار ظل كل شيء مثله يعني اخر وقت الظهر واول وقت الايه واول وقت العصر طيب يبقى لو حطينا عصايا على الأرض في ضوء الشمس اه اه العصايا دي طولها متر هنبص نلاقي الظل بتاع العصايا اه اه اد طوله بالظبط قد طول العصايا يعني لو عصايا متر هتدينا ظل طوله متر فدوى آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصل سيدنا جبريل بالنبي عليه الصلاه المغرب حين وجبت الشمس يعني حين سقطت الشمس وجبت يعني توارت الشمس عن الايه يعني نزلت غربت ثم جاءه يعني سيدنا جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه العشاء فقال يعني سيدنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قم فصل له قل فصلي فصلى العشاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حين غاب الشفق الشفق اللي هو السحاب الاحمر دوت اللي بيبقى موجود ساعة ما الشمس تغيب يظل متواجد ساعة ما يغيب هذا الشفق الأحمر ده آخر وقت المغرب وأول دخول العشاء ثم جاءه الفجر سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الفجر فقال قم فصلي يعني قم صلي معايا فصلى الفجر حين برق الفجر يعني أول أول الفجر ما إيه ما طلع اللي هو اول الفجر الصادق ما اه اه او قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي. يبقى كده هو الخمس اوقات صلى بالنبي عليه السلام في اول الوقت هيبقى من اول الظهر بقى هيصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام الخمس اوقات تاني بس في اخر وقتهم اخر وقتهم الا المغرب يعني عشان المغرب وقت واحد فهيصلي اربع بالنبي عليه الصلاة والسلام اربع اوقات في اخر وقتها يقول ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وده يعتبر اخر وقت الظهر واول وقت العصر ثم جاءوا العصر فقام فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه اه ده اخر وقت للعصر بعد كده بقى هتبقى صلاة المنافقين حين تصفر الشمس فسيدنا سيدنا جبريل عليه السلام جاء فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثليه يعني يعني لو حطينا عصايه طولها متر تدينا ظل مترين الظل بتاعها هيبقى مترين ده اخر وقت للعصر اخر وقت لايه لصلاه العصر ثم جاء المغرب فصلى به اول ما الشمس ايه غربت لانها وقت واحد وقتا واحدا لم يزل عنه يبقى المغرب ملهاش وقتين لها وقت واحد ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل لو احنا قسنا نصف الليل كده بالميقات العربي هيبقى الساعة 11 و 3 11 ونص في الحدود دي كده يبقى اخر وقت العشاء الساعة 11 و 3 11 ونص علشان نرد على الناس اللي بتقول لنا ايه ان الليل كله عشاء تقول له انا مصليتش العشاء في جماعها ومصلت... اقول لك عم خليك قاعد ده الليل كله عشاء نقول له خطأ هذا كلام خطأ فيش حاجة اسمها الليل كله عشاء انما اخر وقت لصلاة العشاء بتبقى مش الساعة 12 بقى بتوقيت الساعة بتاعتنا لا الساعة 11 و 3 11 و يبقى ما نأجلش العشاء لبعد كده ان لو بعد كده بعد التوقيت ده 11 و 3 11 ونص كده بقى هنصليها ايه قضاء هتبقى قضاء هتبقى خرجت العشاء عن وقتها اللي صلى به النبي عليه السلام صلى فيه جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي, عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين اسفر جدا قالوا بقى الفجر لغاية ما قرب النهار يشأشى يعني خلاص إحنا حاجات بسيطة على الإ على على الشمس وتطلع أصفر يعني خلاص زي ما ربنا عزوجب يقسم وال وإيه وال الصبح إذا أصفر والصبح إذا إيه إذا أصفر يعني وانت ماشي كده تشوف من بعيد وش الرجل تعرفه في يبقى ده خلاص احنا بنقوله إيه النهار شأشى خالص يعني ناس حاجات بسيطة والشمس تطلع آه. ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا يبقى المرة الأولينية قالوا الفجر إيه لسه دنيا ضلمة بغالس يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بغالس بغالس يعني إيه لسه دنيا ضلمة في أول وقت الفجر وصلى الله صلى الله عليه وسلم بسفر يعني حين أسفر يعني خلاص لما بقت بقت الشمس نقص حاجات بسيطة عليها وتطلع طيب فقال يعني جبريل للنبي عليه وسلم قم فصلي فصلى الفجر ثم قال يعني جبريل قال للنبي عليه عليه الصلاه والسلام ما بين هذين ما بين هذين الوقتين وقت اه يعني ايه يعني انت لك انك تصلي من ساعة الظهر ما يؤذن لغايه قبل العصر ما يؤذن الوقت ده من وقت اول الوقت واخر الوقت دول الوقت وقتين بينهم صلاة تقدر تصلي في ما ال... بين الوقتين تقدر انت ايه تصلي ما بين الوقتين طيب برضو العصر نفس الوضع العصر من من ساعة ما ما, ما يكون ظل ظل كل شيء مثله اللي هو اخر وقت الظهر واول وقت العصر لغاية ما يصبح ظل الشيء مثليه يعني لاحظت ان عصره متر دينا مترين يبقى من ما بين الوقت ده ما بين الوقت ده تقدر تصلي ما بين كل وقتين ما, ما بين هذين الوقتين وقت وما بين العيشة لغاية الساعة, ايه الساعة 11 ونص تقدر تصلي العيشة في الوقت ده طيب قال الترنزي قال محمد يعني ابن اسماعيل البخاري أصح شيء في المواقيت حديث جاب الحديث اللي احنا سمعنا ده ده أصح شيء في المواقيت بيجي الشيخ بقى عبدالعظيم بدو الخلفي حفظه الله يفسر لنا بقى الحديث ده فيقول لنا ايه الظهر وقته وقته من زوال الشمس عن كبد السماء يعني ساعة ما تتحرك كده من وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله كلام جميل جدا طيب والعصر وقته من صيرورة الظل مثله مثله إلى غروب الشمس من ساعة ما يكون ال الظل بتاع العصايا المتر دينا متر ده هو آخر دخول وقت الظهر وأول دخول وقت العصر لغاية الشمس ما تغيب ده وقت العصر يجي الواحد يقول لي اللهم أنت عم الشيخ بتقول حين تصفر الشمس نقول لك آه بس ممكن تبقى نايم أنت وتقوم بعد الشمس ما تصفر أو قبل الغروب تلحق العصر تلحق لأنه أنت ما عندك شيء تسويف إنما احنا بنقول صلاة المنافقين حين تصفر الشمس لأنه يقعد يسوف الصلاة يا عم أم صلي يقول لك دلوقتي أم صلي خلص بس اللي في إداية أم صلي دلوقتي أم صلي خل... ما هم ربنا ذكرهم كده قالوا إيه قال وإذا قاموا إلى الصلاة في حق المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس يعني قاموا إيه كسالة ولا يذكرون الله إلا قليل فيفضل صيبين الصلاة الغاءة الشمس ما تصفر ويجو جايين أي يصلوا تلك صلاة منافقين. إنما واحد كان عنده مشوار ما, ما استطاعش في عذر شديد قوي منعه إنه هو يصلي العصر كان نايم وليس في النوم التفريط يعني في شيء من كان عنده امتحان ومخلص منه لأقرب المغرب وما انفعش إنه هو يستاز من اللي امتحانه ونزل يصلي كان عنده محاضرة مهمة جدا ما يقدرش برضو إنه يست يعني هناك مانع يقبله الشرع عذر يقبله الشرع منعه من أن يصلي في وقت الصلاة، ولكن اتأخر لغاية قبل اللي قبل الشمس ما تغرب، آه، فإذا صلى تبقى الصلاة بتاعته إي صحية، وليس وليس عليه وزر إن شاء الله عز وجل يبقى العصر وقته من صوررة الظل، مثله مثله إلى غروب الشمس. طب المغرب وقته واحد من غروب الشمس إلى نقيب الشفق، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق. طول ما الشفق موجود. يبقى ده الوقت اللي نقدر نصلي فيه المغرب نقدر نصلي المغرب طب وقت العشاء من ساعة غياب الشفق إلى نصف الليل بس نصف الليل إيه مش بالتوقيت بتاعنا بالتوقيت العربي التوقيت العربي نص الليل الساعة 11 و 11 و30 صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط طيب وحديث ده الحديث الأولا بتاع المغرب وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق حديث حسن رواه الألباني في في وهو موجود في صحيح الإمام مسلم واللفظ اللي معنا ده لفظ مسلم موجود أيضا في سنن أبي داود وفي سنن النساء رحمة الله تعالى عليهم جميعا حديث وقت وصلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ها هذا أيضا حديث أه أه صحيح موجود في مختصر الإمام مسلم وموجود في صحيح الإمام مسلم طيب وقت بقى الفجر يقول الشيخ حافظ الله ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعني من ساعة ما تطلع ما من ما يطلع الفجر الصادق إلى طلوع إلى طلوع الشمس يعني لو أنت أدركت ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت وقت ال وقت الفجر ولو أدركت ركعة قبل أذان العصر فقد أدركت صلاة ال الظهر ولو أدركت ركعة قبل غروب الشمس فقد أدركت فقضى ضاعت صلاه العصر وهكذا حديث النبي عليه الصلاه والسلام وقت صلاه الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس طول ما الشمس ما طلعتش يبقى انت بتصلي في وقت الايه الفجر طيب. ما هي الصلاه الوسطى على الراجح ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر هتجد خلاف كبير بين العلماء وده لك ده صلاة الوسطى دي صلاة صلاة الوسطى. إنما الراجح بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة العصري هي الصلاة الوسطى على الراجع يقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فربنا بأمورنا بأن نحن نحافظ على الصلوات كلها في وقتها وبالذات الصلاة الوسطى فهذا يسميه أهل البلاغة ذكر الخاص بعد العام الأول يذكر لنا الصلوات كلها بصفة عامة ثم يحدد صلاة معينة الله عز وجل يقول والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر لان الصلاة دي في الوقت ده بيبقى وقت خمول الناس بتبقى راجعة من اشغالها يا دوبك تكل لؤمة وعايزة تريح تنامت لأي جسمها تقل فكده ولذلك ايه دول يعني اشق صلاة يعني على الانسان تجد أشق الصلاة عنده اللي هو بيعمل الإنسان بيعمل وبيرهق في العمل وقت العصر ده واتبصة إيه خلاص موخم كده وعايز ينام أو ممكن يقول لك لها مش عايز مش عايز أكون عايز نام فإذا كان ونام راح عليه العصر فعشان كده ربنا عز وجل يحثنا على الصلاة, الصلاة في أوقاتها محافظة على الصلاة في أوقاتها وبالذات الصلاة الوسطى طيب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب النبي قال يوم الأحزاب عليه صل والسلام شغلونا يعني مين يعني الأحزاب لما جم وتحزبوا على الإسلام والمسلمين يوم كانوا بيفتحوا الخندق فقلوا إيه شغلوا قالوا لهم النبي لما شغالون بعد عن عن الصلاة من كثر ما بيفتحوا خائفين لا يهجم عليهم الأحزاب فكانوا كلهم منشغلين في حفر الخندق حتى النبي عليه السلام كان منشغل معهم لدرجة أن ضاع عليهم صلاة الظهر والعصر والمغرب فصلوها كلها مع بعض فالنبي عليه السلام قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام مع إن النبي بيدعيش على حد انما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر يبقى هنا النبي عليه الصلاه والسلام ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر يبقى ده حديث صحيح وصريح في ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر بدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملى الله بيوتهم وقبورهم نارا الحديث دوت حديث صحيح موجود في مختصر مسلم موجود في صحيح مسلم استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر إما ما كونش الدنيا حر يستحب أن نصلي الظهر في أول وقته أول ما الأزام يأذن نصلي نصلي السن الأول ونصلي الأزام عطو ما نتأخرش سيدنا جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ضحضت ضحضت يعني مالت ضحضت يعني مالت إذا ضحبت الشمس يعني مالت الشمس أول ما الشمس تميل عن كبد السماء تزول عن كبد السماء يبقى نصلي الظهر يبقى نصلي نفع أول في وقت إنما لما تابع تبقى الدنيا حر كانت من ثنة النبي عليه السلام إنه هو يستنى شوية لما الدنيا اضطر كده بمقدار ساعة ساعة لربع كده يكون الدنيا طرت يروح النبي عليه السلام مصلي بالمسلمين الظهر بس بنأذن في, في في أول الوقت مع المأذن مع كل الأذانات بنأذن بس بنأخر لما يكون الدنيا حر جدا طبعا دلوقتي المساجد فيها مراوح فيها تكيفات يعني ما عادش زي زمان لزمان المسجد كان السقف بتاعه السقف بتاعت المساجد كانت جريد النخل وكانت الشمس بتتخلل المساجد من خلال الجريد هذا وتسقط بكات الدنيا بتبقى حر كانش فيه يعني حاجات من اللي هي الطرفيهية الموجودة الان بتطري المسجد وبتخلي واحد بيقعد في المسجد مش عايز يروح انما زمانه كانش فيه كده عشان كده كان النبي عليه السلام بياخر صلة لما الدنيا اضطر والدنيا تبرد شوية طيب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر فزي ما النبي عليه السلام في غير شدة الحر كان بيبكر بالظهر بال بال بال بال بالصليف اول وقته كان كذلك يبرد بالظهر في شدة الحر وده حديث سيدنا أبو هريرة حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة يعني كأن النبي عليه السلام بيؤمرنا إذا اشتد الحر فنبرد بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ولا ياذب الله لما الدنيا تبقى حر شديد يبقى دوة إيه جهنم بتطلع الصهد بتاعها نسأل الله العافية ونعوذ بالله من جهنم ومن عذاب جهنم. الحديث ده متفق عليه، موجود عند الإمام مسلم واللفظ اللي معانا ده بتاع الإمام مس نحنا سمعنا، وموجود عند البخاري في صحيحه عند أبي داود في سننه عند الترمذي في سننه عند النسائي في سننه كذا عند ابن ماجه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. طيب، وأيضا يستحب إن نحنا نبكر بصلاة العصر نصليها على أول وقتها، يعني حين يصير كل شيء مثله. كل ظل كل شيء مثله سيدنا أنس رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفع حيا فيذهب ذهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفع ها يعني ايه الكلام ده يعني بيقول لنا سيدنا أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما بيحب يصلي العصر كان بيصلي العصر في أول وقت والشمس بتبقى لسه مرتفع ها طيب فكان الرجل الرجل يذهب إلى العوالي العوالي دي كان زمان المدينة كانت فضية وكانت العوالي دي بيسكنها بعض فيها بعض البيوتات ولكن كانت في اطراف المدينة كانت بعيد شوية عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان في وسط المدينة المنورة وكانت العوالي في اطراف المدينة المنورة يعني في, في طرف البلد كده فكان الرجل يذهب من الـ الـ من مسجد النبي والنبي بيصلي العصر ويذهب إلى العوالي ويرجع إلى مسجد النبي عليه السلام ولسه الشمس طلَع ولسه النبي عليه السلام بيصلي بيوم اللي بيصلي العصر فاتِ والشمس مرتفع دلالة على إن النبي كان بيصلي الوقت دوا وقت العصر هذا والشمس ااا عالية عالية في أول وقت العصر اسم من فتاته صلاة العصر اللي بي اللي بيدعيه صلاة العصر من غير عذر آه خلها فاتِت عليه راحت من مسلاط العصر مصلهاش من غير عذر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وترى أهله وماله آه يعني كأن أو نقص أهله وماله أو فقد أهله وماله وثرة يعني بمعنى نقص أو فقد جاء من النقص والفقد نقص أهله يعني نقص واحد ونقص ماله يعني نقص المال بدل مزيد نقص وفقد أهله يعني أهله راحوا منه حد من عياله من مراته زوجته كأنه فقد أهله أو فقد ماله راح فلوسه فلوسه راحت الذي تفوت صلاة العصر كأنه مواتر أهله وماله ده كأنه تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام إنه هيفوت خير كتير وهيحزن كحزنه على فقد أهله وكحزنه على فقد ماله وعن رضي الحديث دو متفق عليه عند هو حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وفي سنن أبي داود وفي سنن النسائي وابن وسنن ابن ماجه وسيدنا بورايدة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك سلاة العصر فقد حبط عمله يعني فسد عمله بطل بطل عمله أو فسد عمله طيب إحباط العمل يعني إفساد العمل فمن ترك سلاة العصر فقد حبط عمله يعني ضاع عمله وخسر عمله او فسد عمله او بطل, بطل عمله هذه صحيح موجود في صحيح النساء وعند البخاري وفي سنن النساء ايضا طيب اذا كان هذا اسم من فاتته صلاة العصر اسم من فاتته صلاة العصر فكيف اسمه من اخر صلاة العصر إلى وقت اصفرار الشمس سيدنا أنس رضي الله عنه يجيب لنا عن هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق اللي هو بيسيب الصلاة يفضل يسوف يسوف يسوف, يسوف, يسوف يتكاسل عنها غاية أن تصفر الشمس طيب يقول النبي عليه السلام تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس يعني يبصه وبحلق للشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان يعني خلاص قربت على إنها تغرب قربت الشمس تغرب تغرب فحينما تغرب الشمس تغرب بين قرني الشيطان فيقوم يجري يتوضى بسرعة وينقرها أربعا ينقرها كده زي نقر الدكة ها الله أكبر. آه. الله, أكبر. الله أكبر الله أكبر طب قال إيه ما تعرفش قال إيه نقرها كنقر الدية نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا إن لما يخشع في صلاته ويصليها بخشوع وكما يحب ربنا ويرضى فهيذكر فيها ربنا كتير الخشوع هيبقى ويدي الساجدة كده حقها والركع كده والركوح حقه والوقوف حقه في فرصة يذكر الله كثيرا اما اذا نقرها بسرعة فسيذكر الله عز وجل فيها قليلا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله الا قليلا طيب يستحب تعجيل المغرب ويكره تغخرها لأن المغرب كما قلنا نزل سيدنا جبريل عليه السلام بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى به صلاة المغرب وقتا واحدا لأنها الوقت بين المغرب والعشاء ديق وقت بليل وخلي بالك بقى تسمع بقى من كلام الناس اللي هم بيستعملوا الأحاديث المدروبة بقى الأحاديث الموضوعة والأحاديث شديدة الضعف والمنكرا ويقول لك المغرب جوهرة فلتقطوها ده حديث باطل ويقول لك المغرب غريبة، المغرب غريبة على انها يعني بوقتها بيزهر بسرعة يقول لك المغرب غريبة والمغرب جوهرة فلتقطوها كلها حديث باطلة وضعيفة شديدة الضعف ومنها المنكر ما تصحش ان احنا نقولها ولا ننسبها للنبي عليه السلام لان ده كلام العوام وان كان صح كلام يعني معنى معنى الحديث صحيح ان المغرب وقتها قصير لو ما يعني كده وقتها قصير بس ده مش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صح ان ننسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب تعجيل المغرب ويكره تأخرها واللي قال كده النبي عليه السلام في حديث رواه عنه سيدنا عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمة بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك حتى تشتبك النجوم تشتبك النجوم يبقى دخل إيه دخل وقت الإيه وقت ال وقت العيشة تسيبش المغرب لغاية ما إيه ما العشاء تاذن لا لان حيناذن تشتبك النجوم خلاص النجوم طلعت وبقت كثيره في في في الفضاء ها في في السماء فخلاص خلاص بقى ده, ده وقت العشاء يبقى أنت قاعد تسوف تسوف تسوف لغاية ما يدخل العشاء ضيعت المغرب فالامه لا زالت بخير ها او لا تزال بخير او لا تزال على الفطرة اي على الاسلام وعلى ملة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته ما لم يؤخر المغرب لو أخروا المغرب يبقى ما عادش الخير فيهم يبقى قليل ويبقى هم من عن الفطرة وعن الإسلام عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى إيه الحديث لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم حديث حسن صحيح موجود في صحيح أبي داود وفي سنة أبي داود دي اسمع واحد يقول حسن صحيح يعني ده اللفظ ده الوحيد اللي استعمله الإمام الترمذي والإمام الترميزي من, من تلامزة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليهما الإمام الترميزي هو أول من استعمل هذا اللفظ كما درسنا في علم مصطلح الحديث فهو وجد هذا الحديث حسن من طريق ووجده صحيح من طريق آخر فعشان كده أقول إيه فهو الحديث عنده حسن إيه صحيح طيب وعن سلم بن الأكوع صحابي من صحابة النبي عليه السلام رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت إذا غاربت الشمس وتوارد بالحجاب. يبقى ده وقت الإيه وقت الش وقت ال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب يعني أول الشمس ما تسط أول ما تغيب يقوم النبي عليه السلام مصلي المغرب ويستحب أيضا تأخير العشاء ما لم تكن مشقة على الناس. يبقى إحنا لو في المسجد وعايزين نصلي العشاء ونطبق الصلاة دي هنقول لجماعة إحنا نأزن مع المازن بس إن شاء الله هنأخر العشاء نص ساعة أو ساعة لربع كده وبعدين نقوم نصليها أو ساعة ونقوم نصليها يا إحنا دلوقتي مثلا العشاء بتأزن الساعة كام الساعة مثلا تسعة لثلت آه فهنقول لجماعة هنصليها عشرة لثلت فنقوم نصليها هتاخد بكتير وثلت ساعة نص ساعة يبقى إحنا برضو كده طبقنا لسه بس لازم يكون في اتفاق. بين أهل, الإيه؟ اهل المسجد يكون المسجد ده معروف انه هو هيطبق الإيه؟ السنة عشان الناس ما مت... تفتنش وتزمجر بقى والناس يعني ايه اللي انتو عاملينه ده وانتو هتخترعه وانتو لا نقول نفهم الناس الاول ونقول لهم له عايزين نطبق سنة من سنة ايه رأيكم لو, لو العيشة بكرة طبقنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل وقت بقى تزيع كده تقول بعد الصلاة يا اخوان احنا ان شاء الله بكرة النهاردة مثلا او بكرة هنطبق صنّة النبي صلى الله عليه وسلم في نحنا هنأخر العشاء ساعة نطبق كده الإسنّة دي يوم كده من نفسنا وناخد أجر الإسنّة في اللي تبقى الناس عرفت حاجة فيبقى الناس جاي المسجد وهي عارفة انها هتأخر إيه العشاء نصل الزنّ للعشاء ونصلّ الصنّة ونعود كل واحد يمسك مصحف أو في درس ولا حاجة نفضل إيه ندي درس او نن نقرأ في المصحف لغاية ما اللو ساعة كده عدت على الأذان وروحوا ايه مقيمين الصلاة وروحوا مصلين اللي العشاء يبقى كده احنا ايه طبقنا سنة من سنة النبي عليه السلام او مش هيبقى كل يوم هيبقى مرة كده ولا حاجة عشان بس الناس تعرف ان دي سنة ولو مثلا انسان بيصلي لوحده فاتته الصلاة لعذر فعايز يصلي يطبق السنة دي ويأخر العيشة لا بأس لا بأس انه ما قوليش لا انا هصلي النهاردة في البيت لوحدي عشان يطبق السنة دي يقوله لا ال ال الجماعة اولى الجماعة اولى الجماعة اولى وحتى لو كانت الجماعة هتصلي في أول الوقت فأي أول ستنا عائشة قالت رضي الله تعالى عنها أعتما النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني صلي صلى بالعتمة يعني يعني لما الوقت اتأخر شوي أعتما النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذاب عمة الليل لغاية ما ذهب جزء كبير من من الليل ذهب جزء كبير من الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنها لوقتها لولا أن أشوق على أمتي فضل النبي سايب العشاء لغاية ما زهد كتير من الليل آه يعني بس ما خرج ما خرجش عن إيه عن وقتها الشارع حتى ذهب عمة الليل عمة الليل وحتى إن الناس في المسجد ناموا يعني بدأوا كده تنعس بدأ بدأت الناس تنعس فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خرج فصلى بالناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام للناس إنه لوقتها أي وقت العشاء الوقت اللي إحنا هنصلي ده هذا ووقت العشاء لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق على الأمة وفي تعب ومشق عليها لكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني خلى وقتها الوقت الايه المتاخر طيب في كراهه ان الانسان ينام قبل العشاء ليه لان لو نام قبل العشاء جسمه هيريح هتروح عليه العشاء ففي كراهه كراهه النوم قبل العشاء وكراهه كمان الحديث بعد العشاء لغير مصلحة شوف بقى احنا بنسهر لغايه ما نسمع الاذان الاول للفجر نصهر ونقول أصله ده صيف وده ما مش... شوف والله النبي عليه الصلاة والسلام يعني يق... يعني ينهى على أن كراه... ك... كراها زي ما بقوله تنزيهية على أن ال... ال... المسلم يصهر بعد العيش طالما ما فيش مصلحة للصهر ينام يرايح جسمه أحسن ينام وياخد قسط وافر من النوم علشان يعرف يقوم يصلي الفجر إنما يفضل صاحي صاحي صاحي وقرب الأذان يجي جاي نايم ويدحك عليه الشيطان ويجي جاي نايم جسمه يريح يروح جاي رايح على الفجر أو إنه يجي قبل العشاء بشوية ويروح منايم ويقولون في البيت بس هنام بس ربع ساعة كل عشرين ولا نص ساعة بس قبل المغرب قبل العشاء ما تأزن مش هتقدر هتنام نص ساعة هيجي أو موب مش هتعرف تقوم هتروح عليك العشاء وهتروح عليك ثواب الجماعة يروح عليك لذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن نحن ننام قبل العشاء أو أن نحن نتحدث بعد العشاء نتسامر بقى كل واحد يقول حدوته نتسامر ونتحدث بعد العشاء لغير مصلحة لو في مصلحة داش إذا ما فيش مصلحة يبقى الأولى أن إحنا ننام ورياها جسمين سيدنا أبو برزة اسمه كده صحاري اسمه أبو برزة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها أي وكأن سياق الحديث وكان يكره أيضا الحديث بعدها الحديث دوة متفق عليه موجود في البخاري وفي مسلم وفي سنن أبي داود وفي سنن النسائي رحمة الله تعالى عنهم جميع عليهم جميع وسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بصنا للنبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغ لغاية نحن عادينا نبص للنبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما كاد الليل يبقى نصه لغاية ما كدنا نصل إلى المنتصف الليل فجاء فصلى لنا يعني صلى بينا يعني صلى العربية يقولوا كده في اللغة العربية يقولون صلى بنا يقولون فصلى لنا فصلى لنا ثم خطبنا يعني بعد ما صلى بيهم رحمة داير النبع السلام ورحمة كلمهم كلمة كده خطب فيهم كلمة كده فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا بيقولهم يعني الناس صلوا ناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة إنما أنتم الناس نامتوا أنت لسه بتصلوا وانتوا عاديين أخرتوا العشاء وقعدين تنتظروا الصلاة فكأنكم في صلاة يعني عايز يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام العداد بيعد انتم قعدين تنتظروا الصلاة لغاية مكاد الليل ينشطر يعني يبقى نص الليل وعادي منتظرين ان انا ابوق اصل بيكم العداد بيعد وانتم ما... انتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة يعني عما لن تاخدوا الاجر والثواب شغال اجر والثواب شغال لان انتم قعدين منتظرين الاى منتظرين الصلاة حديث ده متفق عليه أيضا هو عند البخاري وعند مسلم واللفظ اللي المعنى ده للبخاري اللي احنا سمعناه هذا لفظ البخاري وموجود أيضا عند الإمام مسلم موجود في سنن النساء نقول الحديث ثاني وعن أنس رضي الله عنه قال نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة صلى الله عليه وسلم ويستحب أن إحنا نبكر بالصبح يعني إيه؟ يعني نصلي الصبح في أوله أول الصبح أول فجر الصادق ما يطلع الأزان يأذن نروح نصليين لإيه نصلي الصبح اهو ستين عائشة اللي هو وقت اللي بيسموه الغلس اه وقت التغليس الغلس بالسين ستين عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنين كنا نساء المؤمنات كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الشجري متلفعات بمروتهن يعني كسيين وشهم مغطيين نفسهم بالمروط اللي هي الهدوم بتاعتهم يعني متغطيين خالص ثم ينقلبنا الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفون احد من الغلس اه ما حدش يعرف دي مين ولا دي مين ولا دي مين لان الدنيا ضلمه لسه عايزه عايز تقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كنا بنصلي معاه امهات ال نساء المؤمنات كنا بنصلي معاه وكنا بنصلي وبنرجع والدنيا لسه ضلمه ما حد شفنا ما يعرفناش الدنيا لسه ضلمه دلل على ان لسه لسه الدنيا ضلمه لا يعرفهن احد من الغلس طيب ده حديث متفق عليه موجود عند البخاري عند عند مسلم لما نقول متفق عليه جماعة يعني البخاري ومسلم اللة اتنين رحمة الله تعالى عليه ما عن صحابي نفس نفس الصحابة هو هو يعني يعني مثلا لو قلنا ان الحديث ده اللي احنا قلناه دلوقتي ده مين اللي رويته ستين عائشة يبقى سيدنا البخاري بخاري عن ستون عائشة وكذلك اللسمان مسلم smartphones عن سيدنا عائشة عشان كده بقولوا متفق عليه يعني اتفقوا الاثنين على رواية ايه صحابي واحد او صحابية واحد فهم اتفقوا على رواية ايه أم المؤمنين عايش شان كده سموه ايه متفق عليه وساعة تقول ده رواه البخاري ومسلم يبقى ده رواه نفس الحديث بس من ايه عن صحابي وهذا رواه عن صحابي اخر بس هو نفس الحديث متى يكون مدركا للوقت امتى المسلم يبقى مدرك للوقت يبقى صلى الوقت ولحقه لحق الوقت قبل ما يخرج يعني متى يكون المصلي مدركا للوقت هاي بينهن حديث سيدنا ابي هرير قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح يدوبك دوبك انت صليت ركعة وقمت جيبت تانية راحت الشمس طلع يبقى انت كده لحقت الصبح ادركت وقت الصبح طيب ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يدوبك أنت رفعت راسك رفعت جسمك للركعة الثانية كانت الشمس ايه غربت وتوارد بالحجاب فإن أنت أدركت صلاة العصر طيب وليس هذا الحكم خاصا بالصبح والعصر وإنما هذا الحكم بكل الأوقات يعني لو أنت صليت ركعة من الظهر ولسه جاي تقوم للتانية راح الأزام بتاع العصر مقالزين يبقى أنت أدركت الظهر ولو أنك صليت المغرب ركعة من المغرب فقمت للثانية فأذن المؤذن للعشاء فقد أدركت صلاة المغرب طيب عن أبي هريرة إنما لو أنت لو أنت بتصلي لسه في الركعة الأولى والأذن أذن عليك يبقى أنت خلاص كده إيه هتصلية هتكمل بقى الصلاة بس انت يبقى سنتكذا يبقى أتمت لأن تعارف إن أنت بتصلي الوقت قضاء خرج عن وقته يبقى قضاء على طول ساعات ما الوقت يخرج عن وقته يبقى قضاء طيب سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعتا من الصلاة فقد أدرك الصلاة اللي يلحق ركعة يبقى أدرك الصلاة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 الحديث الاخر لو سيدنا ابو رايرا قال فيه من ادرك فيه عن النبي النبع الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة حديث متفق عليه ايضا عند البخاري ومسلم موجود عند في سنن ابي داود عند الترمزي في سنن عند النسائية ايضا في سننه هل يقضي من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها اللي اللي فضل ساي بالصلاة لغاية من خرج وقتها هل يقضي الصلاة دي يعني يصليها بقى ويقضيها وخلاص ولا خلاص تعتبر كده الصلاة حتى لو صلاها هي غير مقبولة وغير صحيحة لان خرجت عن وقتها تعالوا نسمع كده فضلت الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العظيم بدأ والخلفي وهو بيذكر لنا رأيي الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه المحلة في المجلد الثاني صفحة 235 ورحمه الله يقول إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرد لكل صلاة فرد وقتا محدود الطرفين بدايته امتى أول وقته امتى وآخر وقته امتى ربنا عز وجل جعل لكل صلاة فرد وقت محدود الطرفين الطرف ده معروف اول وقت والطرف الاخير داخل الوقت يدخل في حين محدود يا اما بيدخل اول الوقت يا اما بيدخل في وسط الوقت يا اما في اخر الوقت ويبطل في وقت محدود امتى يبطل بقى بعد ما يخرج الوقت يبطل فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها و... و... ويقول بهذا الامام الشيخ العثيمين رحمه الله عليه يقول ان برضو نفسك نفس الكلام بتعليم ابن حزم يقول اذا كان الصلاة ما بتنعقدش قبل وقتها وبالتالي لا تنعقد بعد ان يخرج وقتها لذلك محدش يقدر يصلي الظهر قبل الوقت ما يدخل ما حد يقدر يصلي الظهر قبل ما يأذن ازن الظهر محدش يقدر حد يقدر يصلي العصر قبل العصر ما يأذن محدش يقدر الا اذا كان هيصليها وهم سافر فيهيجمع ده الشرع اجاز للجامعة إنما هو مقيم فهل هو يقدر ان هو يصلي العصر قبل وقته نقول له لا استنى العصر أنت ما عندكش عذر للجمع وإن كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع النبي صلى الله عليه وسلم لمطر وسفر ومرض وللحاجه العارضة فلما سال ابن عباس عن ذلك قال الا يحرج أمته عشان يبقى في في سعه ولكن احنا بنقول ان ما ينفعش من شروط صحه الصلاه دخول الوقت من شروط صحة الصلاة دخول الوقت وبالتالي يصلي قبل الوقت قبل الاذان الصلاة بتاعته لا تنعقد لا تصح قالوا فاذا كانت لا تصح قبل وقتها فكذلك هي لا تصح بعد خروج وقتها يبقى عند ابن ابن حاسب وكثير من العلماء منهم الشيخ العثيمير رحمه الله عليه ان اللي يعد يسوف, يسوف يسوف يسوف يسوف يعني ايه سوف يعني اقول لك سوف صلي كمان شواء صلي سأصلي بس خلص اللي في يدي هب راح الأزان مأزل خرج وقت لإيه الصلاة لما يجي صليها نقول له خلاص صلاتك مش هتنفع ليه مش هتصح ليه ما صحش ليه يا جماعة قالك لإني أنت تركتها متعملا حتى خرج وقتها يبقى فسدت ما ينفعش طبط للصلاة ما ينفعش لا تقبل بالظبط زي أنت لو كنت صليتها قبل وقتها لا تقبل يقول لأنك ليهما صلى في غير الوقت اللي صلى أب لها صلى في غير الوقت اللي صلى بعدها صلى في غير الوقت وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع بيقول لو قلنا لك يقضيها يبقى لازم الشرع هو اللي يقول لك من قلت Events من دماغنا الشرع اللي يوجب عليك ذلك والشرع لا يجوز لغير الله الشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان القضاء واجبا على العامدة والشرع لا يجوز لغير الله تعالى عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا نفيات عايز يقول لنا في الكلام دوة إني طلم ربنا عز وجل ما أوجبش على الذي ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها أدم ربنا عز وجل ما أوجبش عليه إنه يقضيها يبقى معهوش خطأ بس هو هياقسم يبقى فرض ضاع عليه لو ذهب إلى الله في آخر الليل اليوم فكأنه ذهب إلى الله عز وجل واليوم ناقص فرض فإذا سأله الله عز وجل عن هذا الفرض الناقص ما الذي جعل يومك أو أنقصه يوم كأ انقص صلاة اليوم نقصت هذا الفرد لماذا لماذا لم تصلي هذا الفرد؟ فليعد لذلك السؤال لذلك السؤال جوابا لذلك السؤال جوابا هذا السؤال الذي سيسأله الله عز وجله يوم القيامة يجب عليه من الآن أن يعد جواب لهذا السؤال مش هلا يحج يحتاج أمام الله عز وجل؟ فيقول لو كان ربنا عز وجل عايز يقضي لكن أمره في كتابه أو أمره على أمره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ أن إن إذ أن الله تعالى لم يأمره في كتاب ولا في سنة أن يقضي هذه الصلاة التي تركها متعمدا حتى خرج وقتها إذن فليس عليه قضاء هذا دك لم الإمام ابن حزم <تصفيق> يقول و. وما كان شيء يعني ما كان ربنا سبحانه وتعالى ولا رسوله تعمدنا او تعمد اعناتنا يعني المشقة علينا بترك بيانه وما كان ربك نسيه ربنا عز وجل ما بينساه جل سبحانه وتعالى عن النسيان فسبحانه جل وعلا ما نسي أن يجب علينا ولا نسي رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شريعة لم يأتي بها القرآن والسنة فهي باطل. يبقى عايز يقول لنا إني اللي الوقت يضيع منه ما لهش قضاء. طيب. إنما كثير من أهل العلم رأي الجمهور أعتقد هذا إنهم بي يقولوا إن هو يصلي اللي يقضي هذه الصلاة. وبعضهم يقول لا يكثر من النوافل لعل الله عز وجل يعني يجبر له هذا الخلل أو النقص اللي حصل في صلاة اليوم والليلة بالنوافل الكثيرة اللي هو اللي هو تركها متعمدا ويتوب إلى الله يعني هذا الذي يترك الصلاة متعمدا حتى يدخل عليها الوقت الله عز وجل توعده فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يسهى او ان هو آآ آآ يفضل سايب ال الصلاة ويسوّف فيها حتى يدخل عليها الوقت الاخر فتخرج عن وقتها آآ لهذا آآ يجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل ولا يرجع الى هذا الفعل مرة اخرى حتى يغفر الله عز وجل له سيدنا عبد الله بن عباس يقول هذا هذا لمن اي اي اي توعد الله عز وجل بالويل لمن سوف في الصلاة حتى دخل على الوقت الآخر أو تركها نسيانا سهى عنها التسويف يولد النسيان إذا كان الله عز وجل توعده بالويل الذي قيل عنه أنه واد في جهنم فيه من حياته والعقارب ما تسترخ منه يعني جهنم في اليوم سبعين مرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدنا عبدالله بن عباس فما بالكم بمن تركها بالكلية اللي ترك الصلاة دي بالكلية ده باله بقى ده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عليكم السلام. طيب ما هي الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها الشارع الحكيم نهانا عن أوقات نصل فيها قال لنا الأوقات دي ما نصلش فيها فما هي هذه الأوقات هذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية جماعة الخير لعل فيما سمعتموه الكفاية أسألوا الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية يعلن الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إن ولي ذلك والقادر عليه جزاك الله خير يا دوك السعيد وأنت مشرفنا والله على المنتدى وربنا ينفع بيك إن شاء الله الله يبارك لك ويبارك لك في أولادك يا رب و يزيدك علما وينفع طلبة طوعك بعلمك يا رب الله ما أمين وانت مشرفنا والله جزاكم لخيرا ودقائق قليلة اينا احباب الكرام ونلتقي ان شاء الله فاصل قصير ونواصل فابقوا معنا من اجل درس التوحيد درس التوحيد مهم كما نقول دائما فان شاء الله دقائق معدودة ونرجع ان شاء الله عز وجل فابقوا معنا وإلى ان نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام عليكم.